يقول على عيد انكساري في غرامك قبل 9 سنين تذكرتك وقلت اكلمك والنيه النية قالوا لبيه يا غلا من ذبحني قبل عام 2000 ومتله حيه الا على ذكرها وطاليه احبك وين ما سجت عيوني في زمانه الزين وسججني زمان اللي متهاته خيالية ولا سجيت عن آخر لقاء عطاره البحرين ودهن العود واشياء الشيوخة الارجوازية رعى الله كل يوم مرنا ما قبل ذاك الحين على زمة صبى الايام والأحلام وردية يوم انك تستحي لا تذكر عمرك وصل عشرين وأنا ما طابني إلا ما ورى العشرين بشوية يا حلو أحلامنا ومراهقتنا والبلاء حلو أحلامنا ومراهقتنا والبلة بعدين كشفنا ضحكة أول حلمنا ودموع تاليه ولكن ما ندمنا ليه لأن العالم الحلوين إيشون الغلاو في القوانين السعودية عفوا الله يا حلو أحلامنا ومراهقتنا والبلة بعدين كشفنا ضحكة أول حلمنا ودموع تالية ولكن ما ندمنا ليه لأن العالم الحلوين يعيشون الغلاء وفق القوانين السعودية عف الله عملت ذات الهواء والعشق والتخمين وسجاة الغلا وسجاة الغرام ولذة الحب الحقيقية في ديتك يوم تاخذني على كيفك ولا أدري وين معك من وين ما ذع ذع هواك ومالة الفية غدينا كأنك الشاعر وأنا واحد من الغاوين نهيم بكل واد من العليا للعزيزية وبعد ما فاتنا وبعد ما فاتنا ركب الحياة فديتك يوم تاخذني على كيفك ولا وين معك من وين ما ذعذع ذع هواك ومالت الفيه غدينا كنك الشاعر وانا واحد من الغاوين نهيم بكل واد من العليا للعزيزيه وبعد ما فاتنا ركب الحياة وشفت شوفه العين مسارات الطريق والاتجاهات المصيرية عرفت كل شيء اللي نهايةها والنيا والبين مصير الشاعر اللي خانت وزانها قوافيه خلاص اعزم على الفرجة ولا لك في رقبتي دين ترى حنا تعدينا الخطوط الاستوائية تفهمنا على حسم الأمور وكلنا راضين وتوادعنا ما كن نجلو خضر وهواوية ومع هذا عجزت سج ونسى وترك المكفينا عصب القلب لكن الغلا قدرها إلهية. حن الكل ما في نجد حتى شارع الستين وحن ندعذ على الغربي على الشرق عصرية ولا منه سرى من كل ليل حلوة الثلثين عرفت نسبة النسيان دون ستثنين فالمية وفكرت تبدوى معها للبل وتركها للضين يجوز البل تنسي من, مشا من تبعها عم شاهية وشريت الوضح لعل عسى يسلى مع السالين وقعدت تشد وانزل في التهاتيها الخلاوية ولكن ما تغير حال هذا انت تتحداني لين نويت تم نصف الدين والنيات مقفية وخذيت من البنات الغيد عقبها عقبك وحدها واثنتين عسى يسج عن طار الهوا وطيوفه غالية لكن الوضع هوه هو وما تغير والزمان يشين وحبك كل يوم يزين في العين الشقاوية عسى ربي يعافيني ولا يبلاك قول أمين تراني كالني اللي واطين لها جمرتن حية وتراني يوم كلمتك فديتك عقب تسع سنين ما غيرها هيض العبرات ولا النية, النية